ما لكم كيف تحكمون وإنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون Wa Danku na varau khu lo suy và vi và ولا قمت سبنت قال تَمْيَازُ فِي مَا What اَلْحَمْدُ لِلَّهِ النَّعَلِ الْمُسْتَغِيثِ وَالْحَمْدُ